عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصدين سرات ما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 مو ورث قا جزاء أو إنهم كانوا لا يرجون حسابه وكذبوا بآياتنا آياتنا كذابا وكل شيء أحسناه كتابا فذنقو فلا نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدايقا وأعناق وكواب أتراب وكأساتها قا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء أمي الرّبّ كعطاء حسابا رب السّماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم ينقوم الروح والملائكة تصفّل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وان وقن صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا